اللهم قصدناك بحاجاتنا وأنزلنا بك فقرنا وفاقاتنا ورحمتك أوسع من ذنوبنا فلا تردنا خائبين يا من عنت الوجوه لعظمته يا من يقول للشيء كن فيكون يا جواد جد علينا وعاملنا بما انت اهله انت اهل التقوى والمغفره